الوجه الثاني يبدأ حالا قال الشيخ وفيه أربعة أوجه الأسى بفتح الهمزة في الأول والثاني والأسى بضمهما فيهما وبضمهما في الأول وفتحها في الثاني وفتحها في الأول وضمها في الثاني فأما الأول فمعناه هو كثير الحزن على شدة الزمان لما يفوته لأجلها من الصنائع عند الأحرار وقليل الصبر على رغد العيش لأن ما يحصل في يده من المال يبدده لقلة صبره عليه ومعنى الثاني أنه كثير الصبر على شدة الزمان لقلة مبالاته بها وهو قليل الصبر على رغد العيش لمحبة البذل فإذا علم هاتان الروايتان علم الأخريان حاشية وقال المرزقي ويروى قليل الأسى على صورة العيش كثير الأسى على رغده فتكون الصورة بإزاء الرغد ويكون المعنى أنه قليل الحزن والضجر بما يلحقه من شدائد العيش ويطرقه من نوائب الظهر كثير الأسى أي الصبر على ما يؤديه إلى رغده ويفضي به الى سعته وطيبه وروى الخار زندي يلفى كثير الاسى وقال الاسى الحزن وقال الصلي يحزن على السؤدد ولا يحزن على الرغد والنعمة وقال ابن المستوفى معقبا على شرح التبرزي فصر الاسى الاخر المفتوح في الوجه الاول بما فصر به الاسى في النصف الثاني المضموم الهمزة وهذا بين لمتأمله انتهت الحاشية البيت الحادي والاربعون قريحة العقل من معاقله والصبر في النائبات من عدده حاشية قال الخارزنجي القريحة الفطنة والمعاقل الحصون يقول الروية في الامر والتدبير المصيب من حصونه التي يتحصن بها من الزلل وحوادث الظهر والصبر في النائبات من عدده التي اعتدت عليه وقال ابن المستوفى ويجوز وهو الاليق ان يريد ان تدبيره يدفع عنه كما تدفع عنه المعاقل ولا حاجة الى ان يريد بذلك انه يتحصن به من الزلل ويقويه النصف الاخير انتهت الحاشية البيت الثاني والاربعون يا مضغنا خالدا لك الثكل إن خلد حقدا عليك في خلد البيت الثالث والأربعون إليك عن سيل عارض خضل الشؤبوب يأتي الحمام من نضضه أنج بنفسك عن سحاب هذه صفتها الرواية يأتي الحمام من نضضه حاشيه باء ونون وهاء باء دان الحمام وفي ضاء روى ابو زكريا دان الحمام مرتصده انتهت الحاشية البيت الرابع والاربعون مسفه فره مسحسحه وابله مستهله برده مسفه قريبه من الارض ومسحسحه من سح المطر والمستهل المصوث وبرده فيه البرد البيت الخامس والاربعون وهل يساميك في العلا ملك صدرك اولى بالرحب من بلده حاشية بعد بالرحب لاب في الرحب انتهت الحاشية شرح البيتين الرابع والاربعين والخامس والاربعين عين الهاء في مسفه راجعة الى الشؤبوب ويقال سحاب فر اي كثير الماء وكذلك الفرس اذا وصف بكثرة الجري ومسحسح كثير الصب وبعض الناس يذهب الى ان مسحسحا مأخوذ من السحة واصحاب القياس من اهل البصرة يزعمون ان سحسح من غير لفظ سحة او ازن على رأي سبويه مفعلل وعلى رأي غيره من اصحاب النظر مفعفل وعلى ما ثبت في كتاب العين مفعفع والمعنى ان هذا الممدوح اذا غضب كال سحابه بردا وهو مذموم عند عدوه كما يذم السحاب البرد لانه مهلك خاء وقوله صدرك اولى بالرحب من بلده اي قلبك اوسع من بلده الذي هو فيه وقيل اراد بالبلد الصدر واذا كان كذلك كان كأنه قال صدرك اوسع من صدره حاشية قال ابن المستوفي واحسن من هذا قوله ورحب صدر لون الارض واسعة كوسعه لم يضق عن اهله بلده انتهت الحاشية البيت السادس والاربعون اخلاقك الغر دون رهتك اثرى منه في رهته وفي عدده خ اي كيف يساميك ملك اخلاقك وحدها اكثر منه ومن رهته ومن عدده وانما اراد ان لك خلقا كريما واسعا البيت السادس والاربعون ومشهد صير الكومات به خطبانه سلما الى شهده الخطبان الحنظل الذي فيه خطوط خضر يقال اخطب الحنظل اذا صار كذلك يقول سيرت الكومات صبرها في هذا الموت وهو مر سلما الى ما ترجوه من الخير وهو حلو كأنه الشهده. البيت الثامن والاربعون كأنما مبرم القضاء به من رسله والمنون من رصده به أي المشهد المتقدم ذكره البيت التاسع والاربعون أرث من خالد بمنصلة الاقدام يوم الهياج منجرده حاشية مين يوم الهيجاء انتهت الحاشية أرث أي ذلك المشهد البيت الخمسون كالبدر حسناً وقد يعاوده عبوس ليخ العرين في عبده في عبده اي أن انفه البيت الحادي والخمسون كالسيف يعطيك ملأ عينيك من فرنده طارة ومن ربده صاد جمع ربه وهي كالكلف فيه حاشيه قال الخار زنجي ترا الخيرات والشرور كما يرى في السيف صفاء الفرند وسواد الربد انتهت الحاشية البيت الثاني والخمسون تالله انسى دفاعه الزور من عوراء ذي نيرب ومن فنده ارادت الله لا انسى فحذف لعلم السامع ولا تحذف كثيرا في هذا الموضع والعوراء الكلمة القبيحة والنيرب النميمة والفند اصله ذهاب العقل من الكبر وان يتكلم الشيخ بغير الصواب ثم كثر ذلك حتى سمي كل قول بمحمود فندا وتقدير الكلام دفاعه الزور الذي هو من عوراء ذي نيرا اي نميمة ومن فنده البيت الثالث والخمسون ولا تناسى احياء ذي يمن ما كان من نصره ومن حشده البيت الرابع والخمسون جلة انماره وهمدانه والشم من ازده ومن قدده شرح البيتين الثالث والخمسين والرابع والخمسين الحشد والحشد ان يجتهد الانسان في جمع جيش او كلام وهو هاهنا من الكلام وقوله ذي يمن اراد صاحب يمن وهم يستعملون اليمن بالالف واللام ويحدفونها مع ذي وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطلوا عليكم الساعة خير ذي يمن يعني جرير ابن عبد الله البجلي ويجوز ان يكون حذفهم الالف واللام من اجل انهم اراضوا نكرة كأنه قال خير رجل من اهل اليمن ويكون يمن نكرة فاما الطائي فالاجد ان يكون يمن في بيته معرفة والهاء في انماره يحتمل ان تكون راجعة الى ذي والى يمن وهذا على مذهب من زعمه ان انمارا من اليمن ومعد تبعيهم ولذلك قال الكوميت فانمار وان رغمت انوف معدي, معدي العمومة والخقول ونساب اليمن يقولون هو انمار بن اراش ونساب معد يقولون هو انمار بن نزار اخو مضر البيت الخامس والخمسون اخرني اذ جعلته حاشية سين وميم ولام سندا انتهت الحاشية كل امرئ لاجئ الى سنده البيت السادس والخمسون في غلة حاشية روية الصلي في محلة وقال يرى في غله ورواية السين في علة وضاء في ساعة انتهت الحاشية او قدت على كبد السائل حاشية رواية الخارزنجي على كبد الثائر ذا ويروى على كبد السائل انتهت الحاشيه نارا تعي حاشيه م و تغلي انتهت الحاشيه على كبده في غله اوقدت على كبد السائل نارا تعي على كبده اي اوقدت الغله التي اثارني التي اثارني فيها نارا على كبد العطيه بان حولته إلي ونقلته عن صاحبه تلك النار كانت أعيت على كبد الشاعر لأنه لم يكن يجد ما يشفيه منها يقال أعيا عليه الأمر إذا لم يهتدي إلى إصلاحه حاشية قال الصولي ألهأ في كبده لأبي تمام يقول كان أملي وما أخذه من ابن أبي داود قد بطل وذهب انتهى في الحاشية البيت السابع والخمسون ايثار شزر القوى يرى جسد المعروف اولى بالطب من جسده يقول اثرني ايثار رجل قوي في رأيه وحزمه والشزر المحكم من الفتل واستعار للمعروف جسدا يقول هذا الرجل يداو المعروف ليزيل مرضه وهو على شفائه احرص منه على شفاء جسده اذا تل. البيت الثامن والخمسون وجئته زائرا فجاوز بي الاخلاق من ماله الى جدده اي اعطاني طارف ماله وتالده البيت التاسع والخمسون فرحت من عنده ولي رفد حاشية روى الخارجندي فأبت من عنده ولي نعم تناول المعتفين من رفده انتهت الحاشية ينالها المعتفون من رفده وقد ردد الطائي هذا المعنى في مواضع لا يستعمل الرفد في معنى الرفد الرفد كأنها جمع رفدة وإنما تستعمل الرفد في الجماعات من الناس وما يترافد من القول كما قال النابغة لا تقذفني بركن لا كفاء له وإن تأستفك الأعداء بالرفد حاشية مختار الشار الجاهلي الجزء الأول صفحة 154 انتهت الحاشية واذا حمل الكلام على الاستعارة دخل فيه هذا وغيره واذا رويت ولي رفد بفتح الرأي والفاء فله وجه يجعل الرفد ما رفد به كما ان القبض ما خبض والنقض ما نقض البيت الستون وهل يرى العصر عذرة رجل خالد المزيدي من عدده كأنه يقول هل يحسن بان اعتذر الى من يقصدني بالعصار وهذا الممدح من غدد وروى ابو العلاء هذا البيت وروى ابو العلاء هذا البيت وهل يرى العيش طرحه أحد خالد الشيباني من عقده رواه الصلي كما جاء في الحاشيه خالد المزيدي من عقده انتهت الحاشيه استعار العقده فجعل خالدا بعضها وهو من قولهم قد اعتقد فلان مالا واشترى ضيعة فجعلها عقدة كأنها مأخوذة من عقد الخيط لأنها بطيئة لانحلال يقول إذا جعل الإنسان خالدا أوجوده عقدة ماله لم يرى العيش طرحة أي لم يحزن لأن ماله يكثر بعطاء خالد قال روى وهل يرى العصر حذرة أحد فهو مردود على البيت الذي فيه ذكر الرفض أي إن المتكل على خالد لا يعتذر الى سائله بالعذر بهذا ينتهي ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبرزي المجلب الاول تم التسجيل باستيديوهات المكتبة المركزية الناطقة للمكفوفين بالرياض وذلك يوم الاحد الثاني من شعبان عام 1421 الهجري الى اللقاء مع المجلد الثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الملك عبد الرحيم